بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون خسوف القمر ظاهرة كونية تدلل على عظمة الخالق سبحانه وتدبيره لهذا الكون وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار وقد كان يربط الناس حادثة الخسوف والكسوف بموت أحد العظماء أو حياته ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسكت عن هذا المعتقد الباطل فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي ويحدث الخسوف الكلي للقمر عندما يدخل القمر كله بمنطقة ظل الشمس فينخسف كامل قرص القمر وفي بداية الخسوف فإن لون القمر يميل للحمراء وذلك بسبب الأشعة الحمراء التي لا يمكن امتصاصها من أعلى الغلاف الجوي للأرض وآية لهم الليل نسلخ منهنها النهار فإذا هم مظلمون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 لشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. طبعاً شنو نسوي النبي عليه الصلاة والسلام كانت أكثر من أكثر الصلوات اطالة صلاة الخسوف. يقولون فزع لما شاف الخسوف. حتى في رواية أنه ظن أن الساعة قد قامت فذهب وصلى وصلى الناس وراءه ونادى بلال الصلاة جامعة ما في أدامة ما في إقامة تصلى جهرية حتى لو بالنهار والسنة أن تصلى صلاة طويلة حتى أنه بالركعة الواحدة كان يقرأ كأنه بالبقرة كاملة بقدر صورة البقرة كاملة صلى النبي حتى سمع بكاؤه في السجود ثم وعظهم بعد الصلاة موعظة بليغة والصحابة في المسجد والنبي يبكي هذه صلاة الخسوف عندهم أول كسوف. أول كسوف هي ركعتان ركوعات. أربع ركوعات يعني بالركعة الأولى يقرأ جهريه, جهرية. ثم يركع ثم يقول سميع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ثم يعيد القراءة مرة ثانية, مرة ثانية. ثم يركع ثم يقول سميع الله لمن حمد ربنا لك الحمد, ثم, ثم, ربنا لك الحمد. ثم يكبر ويسجد يعني كل ركعة فيها ركوعين. ركوعين بعض أهل العلم يقول واجب الصلاة يعني نفسه صلى الله عليه وسلم قال فافزعوا الصلاة وبعضهم يرى أنها سنة والصحيح أنها تصلي حتى لو منفرد اللي ما قدر يصلي جماعي يصلي منفرد انت بالشالة انت في البر انت في مكان انت له بمصحف افتح المصحف وصلي بأهلك مروا أهلكم مروا أولادكم ترى هذه سنة قد يهجرها بعض الناس بعض الناس حتى ما يعرف كيفية الصلاة والأصل فيها الخشوع شوفوا الناس اليوم لما يصير كسوف الشمس أو خسوف القمر قاعدين بالمنظار يطالعون يصورون ومستنسين ويلعبون لأن القلوب, القلوب ليست للأسف يعني ما في موعظة ما في خوف من رب العالمين ما في شكر لله على هذه النعمة ما في فزع من يوم القيامة الصلاة بعضهم ما يصليها ما يعرف شيء اسم صلاة خسوف عندها ظواهر ونطالعها ونصورها ونضحك ونستانس لا حتى اللي ما تصلي استغفر تدعي النبص على سلم ما ما صلى وبس فزع حرأ إلى الصلاة مصرعا إلى الصلاة وظل يصلي حتى انجلت يعني حتى لو صلينا ساعة والقمر الليل حين ما, ما طلع نجلس واستغفر ندعو نذكر الله لأن هذا وقت الدعاء والعبادة يا جماعة ما نصلي إلا دا شفنا القمر طبعاً لو صار شيء يحجب ما تصلي فإذا رأيتم ذلك طيب إذا رأينا نحن في الخليج الدول العربية وغيره بأي مكان نبي المساجد تمتلك نريد الأئمة الأربعاء القادم من الساعة 10 يصلوا للساعة 12 المشكلة ساعة 10 للـ 12 صلاة لو صارت الصلاة ساعة طيب نص ساعة قبلها نص ساعة بعدها ذكر عبادة استغفار قرآن لأن هذا وقت العباد الصيف، أنا أعرف أن بعض الناس يسهر، بعض الناس ما عنده يعني شغل، بعض الناس خلصوا مدارسهم، بعض الناس إجازة، بعض الناس ينام بالنهار يصبر بالليل، هذه فرصة لإحياء هذه العبادة. إحنا بإذن الله عز وجل إذا حصلت هذه يعني الظاهرة في مسجد جابر العلي في جنوب السرة بإذن الله أحد القراء راح يصلي هنا وراح نتواجد ونسوي موعظة إن شاء الله حتى بعد هذه الصلاة لأنفسنا لمعظم الناس بعد الصلاة إحنا راح نصلي. ومن أحب أن يشاركنا في مسجد جابر العليب جنوب السرة حياها الله إحنا الصلاة تبدأ قد تبدأ من العشر وقد لا تنتهي إلا بالاثنى نعم هي صلاة طويلة هي صلاة متعبة قد نختصرها إلى ساعة لكن ينبغي أن لا نميت هذه السنة يا جماعة النبي بكى يقول أحد الصحابة سمعته في سجوده في صلاة الخسوف يبكي ويقول اللهم لم تعدني هذا وأنا فيهم لم تعدني هذا وهم يستغفرون آية من آيات الله ان حصلت يوم الأربعاء القادم فلتحيى المساجد ولتنشر المصاحف وليقوم الناس لرب العالمين وليصلي الناس في بيوتهم ومساجدهم حتى تنجلي هذه الظاهرة ويعود الأمر كما كان إنها موعظة وآية من آيات الله كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إلى أسفر